هذا الجمع الطيب وهذا اللقاء الذي نسال الله عز وجل ان يكتب له الدقاء والاستمرار وان ينفع به المتحدث والمستمع وهذا اللقاء او هذه اللقاءات باذن الله تعالى ليس الغرض منها سوى ان نتعلم شيئا من العلم الذي ورثناه عن ائمتنا الاعلام عليهم رحمه الله تبارك وتعالى ولهذا كنا دائما وامدا حريصين على ان نتحدث الى اخواننا في العلوم الدقيقه التي ورثناها عن اسلافنا وعلمائنا الكبار رحمهم الله جميعا حتى نعرف جميعا كيف كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يبذلون كل نفس ونفيس من اجل حفظ سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحن اذا سمعنا اسماء العلماء نترحم عليهم الواحد منا اذا ما سمع اسم البخاري او احمد بن حنبل او الامام مسلم او اي علم من علماء الاسلام يترحم عليه ولكن هل عرفنا شيئا من العلم الذي تركه هؤلاء العلماء وورثوه لمن بعدهم من القرون المتطولة أم نحن في منأة وبعد عن ذلك نحن في هذه العصور المتأخرة في امس الحاجة إلى معرفة كثير من هذه العلوم لا سيما ونحن الان نلقى هجمه شركه على كتاب الله عز وجل وعلى سنه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى التراث الذي خلفه لنا علماؤنا واسلافنا رحمهم الله تعالى فنحن نجد من يطعن في صحيح الامام, الإمام البخاري الذي هو اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل ونجد من يطعن في المنهج الذي سلكه علماءنا عليهم رحمه الله تعالى لتنقيه السنه وتنزيل الطيب من الخبيث والثابت من غير الثابت الصحيح من السقيم هناك من يشكك في هذه المنهجيه وهناك من يشكك فيه هذه الاصول والاسس الذي التزمها وسار عليها اسلافنا وعلماءنا عليهم رحمه الله تبارك وتعالى وهؤلاء كثيرون وليس من ابناء هذا العصر فقط بل في كل زمان وفي كل مكان كان يوجد امثال هؤلاء لكن الفرق بيننا وبين من سبقنا ان من سبقنا كانوا على علم ودرايه ومعرفه بحيث كانوا يردون كيد الكائدين وتحييف هؤلاء المبطلين أما نحن ففقراء في هذا الباب فنجد المشككين يشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحدثون الكلمة عن مواضعه ويشككون الناس في ثوابتها ثوابتهم وفي مصادرهم الاساسيه التي اخذوا عنها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نجد من بيننا من يناقش عن هذه السنه ويدافع عنها ويرد هذه الشكوك في نفور اصحابها فلهذا كان لابد لنا ان نكون على قدم راسخه ومعرفه تامه ودرايه كامله بهذه الاصول وهذه المنهجيه الدقيقه للغايه التي كان عليها علماؤنا عليهم رحمه الله تبارك وتعالى حتى وصلت الينا سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قطه طريه لا تشوبها شائبه ولا يدخلها اي لثيم نحن كما قلنا نترحم على علمائنا عليهم رحمة الله تعالى لكننا نترحم عليهم لعلمنا الإجمال بانهم وهبوا انفسهم واوقاتهم وما يملكون من اجل ان تصل الينا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحه سالمه من كل شائبه لكن هذا وحده لا يكفي لا لنا أن نكون خير خلف لخير سلف، فلا نكتفي بأن نسمع من أخبار هؤلاء السلف رحمه الله تبارك وتعالى الأخبار الطيبة من زهد وتقوى وورع وعلم ودراية ومعرفة وثبات على الحق فهذا كله بطبيعة الحال مما يجعلنا نحب هؤلاء العلماء حبا أكثر لكن انتماؤنا لهؤلاء العلماء وانتماؤنا لهؤلاء الأسلام رحمهم الله تبارك وتعالى إنما يكون انتماءا كاملا وانتماءا صادقا إذا كنا نسير على نفس الضرب الذي سار عليه ونفهم ما فهموه ونحاكيهم فيما أصلوه وفرعوه وسلكوا عليه من أجل رفع راية السنة وخدمتها حتى تصل الى الناس كما اراد الله عز وجل وكما اراد رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من قبل ذلك دائما وابدا نرد الناس الى الاصول نرد الناس الى القواعد نرد الناس الى الاصول الاسس التي سلكها علماؤنا وثار عليها اتباعنا عليهم رحمه الله تبارك وتعالى من اجل حفظ سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن باذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرات سنحاول جاهدين ان نقف على طرف ولو قليل من علم من اهم العلوم الشرعيه والتي للاسف قد المشتغلون به لا اقول في هذا الزمان المتاخر بل اقول في الازمنه المتاخره عموما فلا نكاد نجد بعد الحافظ بن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تبارك وتعالى من احيا هذا العلم وتكلم فيه بنفس نفس الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى او بنفس من سبقه من اهل العلم اللهم إلا القليل النادر من العلماء الذين جاءوا في بعض العصور أو بعض البلدان وحاولوا جاهدين أن يحاكوا العلماء السابقين في هذا العلم الشريف وأن يجاروهم وأن يسيروا على نفس الدرب الذي ساروا عليه ولكن هيهات هيهات ف للأسف العلماء المتأخرون قل اهتمامهم بهذا الباب، وقل اهتمامهم بهذا الشأن مع أنه كما قال الإمام علي بن المديني عليه رحمه الله على شيخ الإمام البخاري قال إنه نصف العلم، هذا العلم الذي نحن استمعنا من اجل أن نتعلمه هو في نظر الإمام علي بن المديني عليه رحمه الله تبارك وتعالى نصف العلم، فما هو ذلك العلم؟ العلم هو علم الرجال علم رواة الحديث علم نقلة السنة الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصلت إلينا كما أراد الله عز وجل وكما أراد رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى يقول علم الرجال نصف العلم علم الرجال نصف العلم وعلم معاني الحديث النصف الاخر ان تتفقه في الحديث ان تعرف ما تضمنه الحديث من معاني ان تعرف ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه ثم تحمل بذلك هذا نصف العلم وهناك نصف اخر وهو ان تعرف الرجال الذين نقلوا لنا هذا العلم وعن تعرف الاصول الذي عرف بها العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى كيف نقل إلينا الحديث وكيف يميز بين صحيح الحديث وغير صحيح فكما أن معرفة معاني الحديث والتفكر فيها والعمل فيها نصف العلم فالنصف الأول وهو معرفة الرجال ومعرفة الجرح والتعديل والصحيح والتقييم من الاحاديث النصف الاساسي النصف الاول لهذا العلم بل هذا النصف المتعلق بعلم الرجال هو ان ان تشتم النصف الاخر المتعلق بمعاني لانك لا يمكن لك اخي الفاضل ان تتفقه في الحديث وان تستنبط منه الاحكام وأن تعرف ما تضمنه من حلال وحرام إلا بعد أن تعرف أنه ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فما المعنى وما الفائدة المرجوة من أن تتفقه في حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الفائدة المرجوة في أن تشغل الوقت بالعمل بحديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انك حينئذ قد اضعت الوقت واضعت الجهد واضعت كثيرا من الوقت الذي كان ينبغي عليك ان تبذله فيما هو اهم وهو ان تعرف الصحيح من غير الصحيح تعرف الثقات من غير الثقات فان بمعرفه ذلك يتميز لك الحديث الصحيح الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل فحينئذ توجه عنايتك بالتفقه والتفهم للحديث الصحيح الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تعمل بما صحه من الحديث لا بغير الصحيح مما اختلق وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخطأ بعض الرواة عن غير قصد فأضافه ونتمه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله بل هو بريء منه براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام فإذا إذا كان نص العلم هو علم الرجال والنص هو التفقه في معاني الحديث فاننا نزيد ايضا فنقول ان التفقه في معاني الحديث وان كان نصف العلم فهذا النصف لا فائده من ورائه الا بعد استفراغ الجهد في النصف الاول وهو المتعلق بتمييز الاحاديث انظر الى هذا الامام الكبير وهو الامام الشافعي عليه رحمه الله تبارك وتعالى ومعلوم ان الامام الشافعي امام الدنيا في وهو الذي فقه الناس كما قال الامام ابو عبيد القاسم بن سلام لما تعرض لكبار الائمه قال ان الله نصر هذا الدين بثلاث إن الله نصر هذا الدين بثلاثة فذكرهم ففقال الاول أبو بكر الصديق ابو بكر الصديق نصر الله به هذا الدين لأن به رضي الله عنه أرضا قاتل الملتدين فلما قاتل المرتدين أخمد هذه الفتنة قبل أن تشتعل نارها فكان هذا نصرا للإسلام والمسلمين والإمام الشافئ هذا هو الثاني في رأي إمام أبي عبيل القاسم بن سلام لماذا اعتبره الامام ابو عبيد القاسم بن اعتبر الامام الشافعي ممن نصر الله به الدين قال لانه فقه الناس لانه فقه الناس وعلمهم كيف يفهمون حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والثالث احمد بن حنبل قال لولا لكفر الناس من بعده يشير الى فتنه خلق القران وكيف ان الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى لما ثبت في صدر هذه الفetنة أخمنها فلم تستعد لها قائمة ولم تقم لها قائمة فلولاه لففر الناس من بعد ولهذا كان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة فكل الأئمة كانوا أئمة أهل السنة والجماعة كل كانوا من أئمة أهل السنة والجماعة لكن الإمام أحمد يعتبر إمام هؤلاء الآئمة لأنه رحمه الله تبارك وتعالى بثبوته في صدر هذه الفتنة كان ضرءا للإسلام وأهله من تسلل هذا الباطل إلى الأمة الإسلامية. الشهيد أن هذا إمام الشافعي عليه رحمه الله على الذي فقه الناس وكان إمام الفقه حتى إن أرحم الناس يأتي أنسلد إلى يومنا هذا مثل إمام الشافعي. ومع ذلك هو الذي كان يذهب الى تلميذه الامام احمد بن حنبل ويقول له يا احمد انتم اعلم بالحديث منا يعني تعلم بالرجال جرحا وتعديلا اعلم بالاحاديث تصحيحا وتضعيفا فالامام الشافعي كان اماما في الفقه نعم هو امام في الحديث ولكنه انشغاله بالفقه كان اعظم والامام احمد ايضا كان اماما في الفقه واماما في الحديث ولكن انشغاله بالحديث كان اعظم فذهب الشافعي وهو إمام الفقه في زمانه ذهب الى تلميذي الامام احمد بن حنبل وقال له يا احمد انتم اعلم بالحديث منا فاذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به شاميا كان أو حجازيا أو مصريا يعني لا يعنينا أن الحديث يرويه أهل الشام أو أهل الحجاز أو أهل مصر أو أهل العراق هذا أمر لا يعنينا الذي يعنينا أن يكون صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ذهب إلى أهل الاختصاص ذهب إلى احمد بن محمد ليساله عن الأحاديث وتمييزها ليميز له الإمام الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة حتى يبني الأحكام ويفقفها الناس ويستنبط الحلال والحرام من الأحاديث الصحيحة وليس من الأحاديث الثقيمة التي كذبها الكاذبون أو أخطأ فيها الخاطئون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا نستفيد منه اولا احترام التخصص كيف ان العلماء رغم علو شانهم في العلم كان يحترم بعضهم بعضا ويحترم بعضهم اختصاصها بعض ولا يقول الواحد منهم كما نسمع الان انا عندي علم بالفقه وبالحديث وبالتفسير وباللغه وبالرجال إلى أسهل فلا تاخذ العلم الا مني وان لم يقل ذلك صراحه فلسان حاله يقول ذلك لكن العلماء كانوا أهل اختصاص وأهل معرفة ويعرف بعضهم فضل بعض ويعرف بعضهم فضل ما اختص به كل واحد منهم انظر إلى الإمام إسماعيل ابن علي إسماعيل ابن إبراهيم ابن ممسا المعروف بابن عليا إسماعيل ابن عليا وهو من رواس الحديث المعروفين أهتقاط الكبار ولكنه لم يكن من المختصين بنقد الاحاديث وتمييز الرواي ولا والروايات فرق بين ان يكون الراوي ناقلا للحديث فهو يحفظ حفظا جيدا يسمع من شيخه ثم يرويه للناس كما سمعه من غير ان يزيد فيه او ينقص وهذا شأنه كشأن الصيدلي الصيدلي الذي يقف في الصيدليه لا يشخص لك المرض ولا يصف لك الدواء ولا يقول هذا الدواء يذكر للمرض الفلاني او هذا المرض الفلاني علاجه في الدواء الفلاني هذا شأن الطبيب ليس شأن الصيدلي اما أن انما الصيدلي هو الذي يصرف لك الدواء الذي ذكره الطبيب المتخصص ولكل اختصاص وكل ميسر لما خلق له لكن الناس تعوزه الخلط فالطبيب يقوم بما يقوم به الصيدلي والصيدلي يقوم بما يقوم به الطبيب فلهذا كثر الخبث وكثر الخلط في هذه الامور فكذلك ناقل الحديث كالصيدلي هو يسمع الحديث من شيخه ويحافظ عليه في صدره او يحافظ عليه في كتابه من غير أن يزيد فيه أو ينقص من غير أن يصحب فيه أو يحدث من غير أن يبدل فيه أو يغير ثم إذا أراد أن ينقله إلى غيره ينقله من غير تحريف أو تغيير أو تصحيف أو تحريف فهذا شأن شأن الصيدان حفظ لك الحديث من أي تغيير أو تبديل ثم أده إليك كما سمعه إذن هو وس وسيلة اداء وسيله نقل نقل للحديث نقل للروايه من طرف الى طرف فلو ان هؤلاء نقلوا للروايات التزموا هذا هذا الجانب وحافظوا عليه والتزموا بضوابطه واسسه واصوله لما كان هناك احاديث اخطاء ولما كان هناك كذابون ولكن للأسف وقع الخلل لانه اقحم في هذا الجانب من ليس اهلا له فهناك من كذب لغرض من الاغراض التي سنتناولها باذن الله تعالى وهناك من اخطا عن غير قط والخطا سمه من سمة الانسان لا يسلم منها احد كان يحيى بن عليه رحمه الله تعالى يقول لست أعجب ممن يخطئ انما اعجب ممن لا يخطئ هل هناك انسان في الدنيا لا يخطئ لا بد من الخطا وهذا ما يتشبث به أعداء السنة يقولون أنتم تعتقدون العصمه في نقلة الحديث تعتقدون أنهم لا يخطئون وهذا خطأ وهذا يعني نسبة للباطل للأمة الحديثة أمة الحديث لا يعتقدون عصمه الرواد بل يعتقدون أنهم يخطئون وأنهم تقع منهم الاخطاء عن غير قصد وأنهم رحمه الله تعالى مع ذلك يميزون ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ فيه الراوي ولعلنا نوصف بإذن الله عز وجل في هذه اللقاءات ان نبرز الدقة المتناهية التي بلغها أئمة الحديث عليهم رحمه الله تعالى لتمييز هذا ليكون ذلك ردا على هؤلاء المربفين الذين يشككون في المنهج الذي سار عليه الامه الحديث قديما وحديثا نعود الى اسماعيل بن علي أقول اسماعيل بن علي ناقل للحديث صيد يسمع الحديث من شيخه ثم ينقله الى تلامذته كما سمعه من غير ان يغير فيه شيئا لكن هناك طبيب الحديث اذا كان اسماعيل بن علي صيدا فهناك اطباء الحديث الذين يعرفون علل الاحاديث والامراض التي تعتلي الاحاديث ويعرفون صواب الروايات من خطائها ويعرفون الثقات من الرواه من غير الثقات ويعرفون ما اصاب فيه الراوي مما اخطا فيه وهؤلاء العلمه اوجدهم الله عز وجل في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان لأنه لا يخلو عصر من العصور وزمن من الأذمنة من قائم لله بالحق. فلهذا نجد في كل زمان ومكان أئمة ينافحون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسماعيل بن عليا ذهب إلى أحد هؤلاء الأئمة الذين كانوا في زمانه وهو الإمام أبو زكريا جحيى ابن معين عليه رحمة الله تعالى وهو إمام كبير من أئمة هذا العلم الشريف، الذين كان يرجع إليهم فيه، ويقتمل على قوليهم فيما يتعلق بالأحاديث تصحينا ومضعيفا، وفيما يتعلق بالروات تعديلا وتدريحا، فقد أبى يعرض عليه. إسماعيل بن علي بيكلم ابن معيق يقول أبى يعرض عليه. كيف حال حديثي؟ كيف حال حديثي؟ هنا ينتهي لك احترام التخصص ابن علي الاحاديث هو ام احاديث ابن معي هو, هو الذي سمعها وهو الذي يرويها وهو الذي يعرفها ومع ذلك لما عرف انه ليس من اطباء الحديث وليس من نقاد الحديث فقط هو سيظل ماذا فعل رجع الى اهل الاختصاص رجع الى الاطباء الى الاحاديث ليقاله عن احاديث نفسه عن احاديث التي يرويها هو فقال له يا ابا ذكرية كيف حال الاحاديثي قال انت مستقيم الحاديث احاديثك مستقيم اش عجيب يعني الواحد لما بيسمع عن هذه الحكاية يتعجب فمتشوفش اليومين دولة واحد من المشايخ المعممين المشهورين يذهب لواحد متخصص يقول له يا شيخ ايه رايك في الحديث ده صحيح ولا ضعيف اقوله ولا ما اقولوش لا بعد من خوف ما هو ابعد من ذلك تجد بعض الذين عكس غير متخصص في الحديث بضعافه في الحديث مزجع ضعيف في الحديث لا يعلم شيئا في هذا العلم ويصرح بان العلماء قالوا في هذا العلم كذا وكذا وهو يخالفه ويعلن ذلك على المال من غير استحياء مع ان السنه جرت بان لكل علم رجاله وينبغي لكل متحدث في علم من العلوم ان ياخذ هذا العلم عن اهل الاختصاص فيه لا ان يقحم نفسه فيما لست له فيه اختصاص فيه عرف قدره وعرف مكانته واحترم تخصصه وتخصص غيره فرجع إلى أهل الاختصاص فقال له يا أبا ذكرية كيف حال الحديث قال أنت مستقيم الحديث فتعجب الرقش عزل زي الموضوع دوت لأنه هو معجوش دراية بهذا الباب فقال أنه الله وكيف عرفتم ذلك انت عرفت الموضوع تعرفت ذلك؟ وكيف عرضتكم ذلك فماذا قال له ابن معين قال له عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة طبعا الكلمه ديت عشان نشرحها عايزين المحاضرات لكن المهم ان ابن علي سهم فهم أن ابن معين عرف أن يميز أحاديث ابن بن علي بناء على منهج، بناء على قواعد، بناء على أسس فقال ابن علي الحمد, الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الله ان امام الامر الحديث ذكاه وحكم على احاديثه بانها احاديث مستقيمة صحيحة ليس فيها اخطاء وهكذا الشأن فنحن الان انما جئنا لنعرف هذه الاسس لنعرف هذه القواعد لنعرف هذه الاسول التي بها عرف أئمة الحديث عليهم مرحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث وميزوها وعرفوا الصحيح منها من غير الصحيح وعرفوا الروي الثقة من غير الثقة نحن الآن في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، إحنا في القرن كان، طيب واضح الكلام نحن في هذا القرن بيننا وبين رواد الحديث قرون متطاولة. وهؤلاء الرواه بيننا وبينهم ألف سنة أو أكثر. كيف نعرف هذا؟ كيف نعرف إن كان هذا الراوي يعتمد على حديثه أو لا يعتمد على حديثه؟ هذا الراوي حجة أو ليس بحجة؟ هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة؟ ونحن من نتكلم عن راوي أو رويين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو مية أو متين؟ نحن نتكلم عن الاف مؤلفة من الرواه الذين نقلوا سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا الكم الغفير من الرواه الذين نقلوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نميز بين من يعتمد على نقله ومن لا يعتمد على نقله هؤلاء العلماء علماء الحديث عليهم رحمه الله تبارك وتعالى تعاملوا مع هؤلاء النقله تعاملوا مع هؤلاء الرواه جزافا بالحدث بالظن بالتخمين أم صاروا على أسس صاروا على أصول صاروا على منهجية بطبيعة الحال هذا هو كان شأن أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى قال علماء رحمهم الله تبارك وتعالى تعاملوا مع هؤلاء الرواه بأسس بقواعد بأصول وهذه أصول وتلك القواعد الأصول إنما أخذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يميز بين أهل السنة وغيرهم هذا الذي يميز بين أهل السنة وغيرهم فعلماء السنة ربطا عنهم جميعا ما يضعون قواعد بمحض ارائهم ما يضعون اسسا ولا منهجا ورثوه عن بعض شيوخهم انما ياخذون ذلك من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل اشهر آية تحدثت عن هذا الامر ونحن جميعا نحفظها بحمد الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينت ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادما ان جاءكم فاسق بنبا بخبر بنقل ينقله عمن قبله سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن غيره من البشر ما دام انه نقل نقلا وحكى قولا وروى روايه فلابد بد ان ننظر في حال ذلك الرجل حاله من حيث دينه وحاله من حيث اتقانه وضبطه ان جاءه الفاسق فاسق اي ليس بالين اي ليس عزلا والفاسق غير مؤتمن فيما ينقل لأن الفاسد إنما ينقل بهواه ينقل ما يوافق هواه ولربما اختلق الخبر ولربما كذب ولفق الحديث حتى يخدم هذا النقل الذي ينقله شيئا في نفسه غرضا في نفسه كأن يكون متعصبا لقول فيروي رواية يختلقها نصرة لهذا المذهب أو نصرة لهذا القول فليس هو بمؤتمن على ما ينقل إنما الذي يؤتمن ذو الدين العزل الذي يؤتمن فيما ينقل لأنه لا ينقل إلا ما يعتقد أنه وقع ما يكون صدقا في حقيقة الأمر في واقع الأمر في نفس الأمر ولهذا يقول الله عز وجل أشهد ذوي عز منكم فأيس الشهادة لغير العدود إنما العدالة إنما الشهادة تؤخذ عن العدود الامناء الذين يؤتمنون فيما يحكون ويرغون وينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن غيره من الناس اتجأكم فاسقكم بنبأ فتبين وتامل قول الله عز وجل فتبينوا مع انه ذكر ان الناقل فاسق لم يقل ردوه وانما قال تبينوا تثبتوا كما في القراءه الاخرى اي احترم غايه الاحتراس تثبت غايه التثبت تبين ان كان الخبر صدقا ام كذبا قد يكون الرقل فاسقا لكنه يصدق ولو مر في حياته وليس من شأن الفاسق ان يكذب دائما فلربما كان الخبر صدقا موافقا لهواه فرواه لا لكونه صدقا وانما لكونه موافقا لهواه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله ابو هريره عن الجني الذي جاءه وهو في بيت الصدقات وارشده الى ان يقرا ايه الكرسي قبل ان ينام فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب هو صدقك فيما اخبرك به هذا الخبر الذي اخبرك به من ان ايه الكرسي قراءتها قبل النوم يفيق فتنه الشيطان ونفس الشيطان فهذا حق وصدق وان كان الذي اخبرك بذلك معروف عنه الكلم لانه الشيطان وتامل قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب فلما اشار الى صدقه استعمل الفعل ولم يستعمل الاسم، فقال صدقك يعني والفعل من شأنه انه ايه طارئ يهت ويذوق بخلاف الاسم فهو لازم لصاحبه يقول فلان شريف فالشرف صفه ملازمه له فلان كريم فالكرم صفه ملازمه له بخلاف إذا قلت فلان صدقه فقد يصدق مره ولا يصدق اخرى فلان اكل فقد ياكل احيانا ولا ياكل احيانا اخرى فلان صام فقد يصوم اياما ولا يصوم اياما اخرى بالاضلال الي فهو ايه صفه لازمه لا تنفك عن صاحبها فلما كان الكذب صفه ملازمه للشيطان قال هو كذوب فاستعمل لي صيغه المبالغه ولما كان الفعل طارئ ليس ثابتا وليس من خلق هذا الابن وهذا الشيطان وهذا الجن استعمل الفعل قال صدق يعني صدق هذه المره وان لم يكن الصدق من شأني فاذا قد ياتي الفاتح بالصدق احيانا من قول من باب قول الله ان قد لبس حسن صدقته وهو كذب فاذا جاءك الفاسق فعليك ان تتثبت في خبر وان تبين حال الروايه حينئذ أو او حال ما اخبرك به من الخبر والنقص فقد يكون مع كونه فاسقا صدقك هذه المره وهذا يبين المنهج الذي سار عليه أئمتنا عليه رحمه الله تعالى قديما وحديثا نحن أشرنا سبيقا أن العلماء يتعاملون مع الراوي الثقة أنه احيانا يخطئ. فليس الثقة معصوما من الخطأ ولا أهل السنة يعتقدون أن كل راوي الثقة معصوم من الخطأ هذا لا يعتقده أئمة الحديث ابدا بل الثقة مهما كان عاليا في الحفظ والإتقان والتثبت له أخطأ ولو قليلا لانه بشر يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس ومع ذلك فميز علماء الحديث عليهم رحمه الله عز وجل الاخطاء القليله التي ربما يقع فيها الثقه عن غير قصد وهذا مما تميز به علماء الحديث وهذا النقد الخفي الدقيق لا يعرف الا عند علماء الحديث وفي المقابل الراوي الفاسق الراوي الكاذب الراوي المتهم الراوي ال... الذي يكثر الاخطاء والمناكير في رواياته العلماء يتبينون حديثا ويتثبتون فيما ينقل فلربما وجدنا بعض الاحاديث القليله التي نقلها بعض المتهمين يقبلها العلماء لأنهم بعد البحث والتبين والتثبت عرفوا أن هذا من القرين الذي صدق فيه ذلك الراوي وهذا محض الانصاف كما يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى إن رواية من ليس بمقنع في الرواية أي ليس بمقتنع فيه او ليس بعمدته فيما ينقل نحن في غنى عنها لانه اما أنها روايات كذبها وخلقها واما انها روايات صدق فيها وما صدق فيه انما رواه غيره من اهل الصدق والرضا والتثبت يعني هذا الذي صدق فيه عرفنا كيف عرفنا انه صدق فيه لأنه لم يأتي به منفرداً به مستقلاً به عن غيره بل ولدنا أهل الثقة وأهل الصف وأهل الزيانة وأهل الإيمانة الأمانة جاءوا به أيضاً فعرفنا أنه لم يكذب هذه المرة وإن كان من شأنه ألكذب طبعا هذا علم كبير جدا ويسمى بعلم اعتبار الروايات واستقراء المهوية سنتكلم عنه باستفاضه ان شاء الله تعالى الذي اريد ان اذكره اليوم امران امر متعلق بمنهجنا في هذه المحاضرات على اي ضرب سنتير فهذا العلم علم متشعب جدا وعلم واسع جدا يعني علم الرجال علم الجد والتعديل هذا هو كل ما تعرفه وما لا تعرفه في علم الحديث كيف هذا وأنا ما هو الحديث عليهم رحمه الله تبارك وتعالى عندما ينظرون في الروايات المنقولة اليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون في راويها الذي جاء بها فهذا الراوي الذي جاء بالروايه اما ان يكون اماما من ائمه السنه معروف كالامام مالك بن انس امام الشافعي الامام احمد بن حنبل الامام البخاري الامام سفيان الثوري الامام سفيان بن عيينه الامام شعبه بن الحجاج الى غير هؤلاء من الائمه الكبار فهذا يسهل علينا الامر لأن هؤلاء معروفون بالصدق في النحو وبالاتقان والتثبت فيما ينقلون فلا تكاد تقع منهم أخطاء إلا في القليل النادر جدا والذي عرفه العلماء ومن يسون وإما أن يكون راويا دون هؤلاء إما أن يكون راويا دون هؤلاء لأنهم في أعلى مراتب الدينان والأمانة والصدق والتثبت والاتقان فهؤلاء هم الذين يكون حول حولهم تأمل علماء الحديث ودراسة علماء الحديث والبحث من قبل أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى ليعرفوا هل هذا الراوي من العدول الامناء أم ليس كذلك وليعرفوا هل هذا الراوي ممن يحفظ ويتقن حفظه أم يخطئ عن غير قصد ويقع ذلك منه كثيرا أم ليس كذلك وهذا ما يسمى بعلم الجسو والتعديل وعلم الجسو التعديل علم يعرف به حال الراوي توثيقا وتعديلا وتجريحا وذما فنعرف إن كان هذا الراوي عدلا ضابطا متقنا لحديثه فنقبل حديثه وإن كان هذا الراوي ليس بذلك إنما هو مثلا كذاب أو متهم أو متروك. او سيء الحفظ لا يحسن حفظ الحديث كما ينبغي هذا ايضا نعرفه من خلال هذا العلم ثم بعد ذلك لا يختفي علماء الحديث بذلك بل ينظرون ايضا هذا الروي العدل الضابط المتقن لحديثه المتسبب هل هذا الحديث الذي جاءنا عنه من جمله ما اصاب فيه ام من جمله ما اخطا فيه هل أنه روى ألف حديث أخطأ في حديثين ثلاثة كما قلنا ليس هو معصوما من الخطأ أخطأ في حديثين ثلاثة هل نقول لأنه من الأئمة الكبار من الأئمة الاعلام من العدول الضابطين نقبل منه كل ما يجي حتى ولو أخطأ في بعض الاحاديث لا يأتي العلماء ويقولون هو إمام كبير حجه يعتمد عليه ثقه ضابط مطلق ولكن ما ثبت لدينا انه اخطا فيه ولو حديث واحد لا نقبله منه كما اننا لا نطعم عليه بخطئه لان هذا الخطا القليل امر لا يسلم منه انسان لان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل المحادثه لا تقبل المحادثه فمهما كان هذا إماما عالما واسعا المعرفه للطلاب إذا أخطأ ولو خطا واحدا فسنة رسول الله أحب إلينا من الإمام أحب إلينا من ذلك العالم فالعلماء من اجل ذلك وضعوا اسسا وقواعد لتلك الأحاديث القليلة التي ربما يكون أخطأ فيها ذلك العالم عن غيره وهذا العلم يسم... يسمونه بعلم علا الأحاديث علم علا الأحاديث يعني علم علا الأحاديث يعني الأمراض التي تعتري الأحاديث مش إحنا قلنا نقول الأحاديث الأطباء بعجوا إيه الأمراض اللي بتقع على الأحاديث كما أن الطبيب يعالج الأمراض التي تعتري أبناء فكذلك أئمة علل الأحاديث وعالجون الأمراض التي تعتري الأحاديث وهناك أمراض بتبقى سهلة علاج. وهناك أمراض بتبقى دقيقة جدا لا يطلع عليها إلا طبيب مهن متخصص مش كده ولا إيه هذه الأمراض الدقيقة الخفية جدا لا يطلع عليها الا مثل احمد بن حنبل الامام البخاري الامام يحيى بن معين الامام الدارقطني الامام ابن علي الى امثلت هؤلاء إم الائمه الكبار الذين حفظ الله بهم الدين تجد الوحيد منهم كده يبص في الحديث يقول هنا في عله في مرض في خطا فيميز لك الخطا الخاصيه الدقيق انت تسمع الحديث ما تخافش ان في غلط جاء رجل الى الامام ابو حاتم الرازي حاتم ومعه نسخه او صحيفه يعني او يعني كتيب صغير فيه احاديث فقال له الإمام أبو حاتم الرازي، بإمام كبير من أمة العلم ومعرفة الرجال وتمييز الأحاديث نظر في الأحاديث التي في هذه الصحيحة وقال له هذا الحديث باطل وهذا الحديث منكر وهذا الحديث لا أصل وهذا الحديث موضوع وبقية الأحاديث صحيحة كده الرجل تعجب يعني عرفت الموضوع ازاي ابتدى ده دنا معايا الصحيفه ديت بقالها في فتره وعمال اقرا في الحديث دي عرفت عرفتش التمييز ده انت كده ببلع البصر عرفت المنكر والباطل والموضوع والصحيح فتعجب فقال كيف عرفت ذلك عرفت الموضوع ده ازاي طبعا ابو حامد عشان يشرح من القصه دي موضوع كبير قوي ده عمر هو عارفها كده بنبح البكر هو بقاله خمسين سنه عايش مع الاحاديث وعايش مع سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واكتسب الخبره والعلم والمعرفه والجرايه بحيث سقط عنده المعرفه التامه والملك الكامله التي بها يميز هذا عشان بس ما يجيش الناس اللي بيطلعوا النهارده على الشاشات ويقول ده صحيح وده وكذا وهو مش فاهم الموضوع اصلا ده ده انه جاي منين فاهم القصه تحلى كده معايا فالمهم ايه ابو حني وجد صعوبه ان يشرحني ايه الفرق ما ايه انت النهارده عندك نفا يعافي كل المسلمين اصاب واحد مننا مرض معي مرض شديد شويه فبتروح في... بقول عايز دكتور استشاري عايز دكتور أبتوح مثلاً مستشفى تاعتي لله يقول, يقول لك نحن عندنا دكتور توارق ودكتور استشاري عايز إيه لا أنا عايز استشاري ربنا يغفر لنا ولهم عايز دكتور استشاري خبير لأن أنا جربت كل الأدوية ما عملتش معايا حال المرض الزائد فبيدخلك عند الدكتور الاستشادي الدكتور الاستشادي بيبص فوشك كده ويحتدك السماعة كده وكده وكده ويكتب لك روشب روح يسر في الدواء واخد دواء مرة قبل الأكل ومرة بعد الأكل ودواء قبل الصلاة ودواء بعد الصلاة كده يعني بيوصف لك وصة بمقتضى خبرته علمي لأن الحالة بتاعتك دي عبت عليه آلاف المرات مش أول مرة ايه معنى خبرة؟ يعني اكتسبت خبرة بكثرة ممارسة كذلك ابو حادم اكتسب خبرة لأن طول عمره عايش مع الحديث مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش سلم مش قصة معلومات أسمحها ولا أراها فابو حاجه كل واحد يشرح له ايه انت النهارده طبيب بيكتب لك الوصفه ده وتقول له قنعني ليه ما كاتبش دواء الفلاني وكتبت لي دواء الفلاني ولا بتاخده كده وبتروح تسمع الكلام وتعمل الكلام بكلام الطبيب ما انت أصلا دفعت الغيطه العاليه دفعت الفزيت العاليه دي ليه ما انت كنت ممكن تروح الطوارئ تدفع لك جنيه لما اقول لك الاستشاري دفعت 1000 جنيه ولا اكتر مش كده ايه انت دفعت ايه عارف عشان كده روحت الاهل الخبرة واهل الاختصاع فبتاخد كلام مسلم فكذلك ايضا ابو حاتم انام كبير عشان يشرح لك القصة زي الطبيب عشان يشرح لك الموضوع ده اقول لك ايبلي بص روحت في شاكولت الطب سبع تدين وبعد كده اعمل بحوث عشان يرأوك وبعدين اقعد اشتغل موظف في مستشفى مع عشر سنين تكتسب خبرة الى الاخرين وبعدها تعالى كانت نقشني ابو حاتم برضه حيث يقول له لي. أنا الأمور دي اتعلنتها على مدار السنين على مدار السنين مش عادر أشرف على كده الكل فلما قال له كيف عرفت قال هذا علم علمني الله مش علم علمني اذا يعني واحد ولا كشف عصفية ولا تخميل لا علم علمه الله اياه لأنه طلبه وسعى إليه وبحث عنه وسعى إلى التفصيل أعد خمسين سنة وصل العلم داون مش كده ولا لأيه يعني كما قال الإمام الشافعي عليه رحمه الله أبيت سهرانة زوج وتبيته نوم وتبغي بعد ذلك لحقي يعني أنا طول الليل عم نلا أذاكر في العلم وأنت طول الليل واخذ هلوم عايزك بعد ذلك زي. ينفع يفهم يفهم كذا وتتكلم بعد ذلك لحقي مش ممكن فالامام الشافعي يقول لك لا العلم ده بيكتسب اقطب العلم اتعاليه حصله من مصادره الاساسيه ان شاء الله يلقق الله هذا العلم فابو حاتم هيشرح له ايه صعب جدا يفهمه القصه دي لان هو خلاصه خبرته على مدار خمسين سنه بيقولها لك تكني ده صحيح وده منكر وده باطل عشان يشرح لهم الموضوع دوت حتى لو مش ابو مش كان يسوع حاتم يسوع كان قاعد مع ابو كان ابو كان ده كان يسوع من يسوع الحديث كان ايضا من يسوع كان حاتم كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان يسوع كان حاتم كان أحيانا يأتيني فهم في الحديث أو عله تظهر لي في الحديث أو خطأ وقع فيه راوي من رواة الحديث فلا أجد من يشفيني حتى أجل اسمعك مش لاقي حد هم أنا بعلمي وخبرتي ومعرفتي وابطلاعي علمت ان فيه خطأ هنا في الحديث ده فيه هنا عله في مرض اجيب اي حد من الناس اللي عليه في الجامع اجي اشرح له يقول عن ايه عن عن عن, ولا تتكلم عن ايه بالظبط مش مش لاقي حد يفهمه لحد ما بقيت معاك يا ابو حاتم بلاقيك بتفهمني وتوافقني وتاخده انت معايا فابو حاتم قال له ايه وكذلك كذا كذلك الامر وانا زيك مش لاقي حد يفهمه الامام ابن الجوزي في القرن الخامس يعني في 15 يعني 10 قرون كان يقول ايه وقد كانوا يعني الائمه الحديث وقد كانوا يعني في الزمن اللي قبل مين القرن الخامس يعني وقد كانوا إذا عدوا قليلا كان عددهم قليلا فقد صاروا قبل القرن الخامس أقل من القليل صاروا أقل من القليل في زمن الإمام ابن ايه ابن الجوزي طب النهارده يبقى ايه عدم كما قال الذهبي علي رحمه الله تعالى عالم ونجيب عليه بجوزي بقارنين قال ايه قال اين اصحاب الحديث اين اهل الحديث او مش لاقين مش لاقين اين اهل الحديث ما ما رايتهم او ما وجدتهم الا في كتاب او تحت تراب مش لاقين كل ما دور على علماء الحديث أفتح الكتب للاقي أتماعهم أو مدفونين في إيه؟ تحت الأرض أما على مصطف الأرض بشيء إزاق إمام عليه على الله وهو إمام كما يكون حظ بحقا من أهل الاستقراء التام ليس لاقي علماء الحديث بشيء فحنا عشان كده عايزين ايه نحاجي هؤلاء العلماء لما يتكلموا في العلم دوت نسهام بيقولوا ايه مش كده ولا ايه ف ابو حاتم الرازي لما قال الراجل هذا ملك وهذا طلعت وهذا موضوع والباقي صحيح الراجل استعجب فقال لو كيف عرفت ذلك قال هذا علم علمني الله عز وجل قال اتدعي انت تشتغل تخشي اللي بقى في التحميل قال ليس هذا ادعاء غيب، ده علم قائم على براهين وعلى أدلة وعلى أسس قال وهل هناك من يقول مثل قول الكلام يقول هل في واحد على وجه الأرض وضعك عليه قال له نعم قال من قال أبو زرع قال أهو يقول أبو زرع مثل ما تقول قال سبحان الله هذا حاجه فذهب الى منذر ومعاه نفس الايه الاحاديث وما قالوش ان ابو حاتم قال هذا عشان ما يتاكسش سال قال له ايه رايك في الحديث دي فلاقي ان كلامه مطابق لكلام ابو حاتم وده دليل على انه ايه مش تخمين ده علم مبني على إيه ادله لأن القديمة الصحيحة تؤدي إلى نتائج صحيحة ليه الخلاف بيزيد عندنا ليه, ليه؟ القول... القول مثلا سعاد الصحابه كان في المسألة فيها قول واحد أو قولين. فعاد سبعين بهم ثلاثة فعاد سبع سبعين بهم أربعة في زمننا بقى خمسين بقى خمسين قول ليه لأن كل ميسكت كل بيقول. كما قال الحاضر بن علي رحمه الله تعالى لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف المشكله ان الخلاف ده بيزيد ليه لان كله يتكلم اذا اردتم الفتاوى الكبرى فاذهبوا الى اهالي شغل لكن كل نربك مفتين كله عنده علم تركب المواصلات انت راجل ده تبقى ايه علمتك بيه لاقي ايه كل الناس بت ايه وانت بقى مش ممكن يعني بقى خايف منهم بنوم فيا فلازم اقول اذكر مره هذا الكلام سنه 79 او 81 احدى السنتين 79 او واحد وزمنين. كنا في الحج مع الشيخ عبدالعزيز الرهيم محمد الله عليه، لو كان كان إمام هذا المنزل سابقا والشيخ محمد جمال جازر رحمه الله عليه الذي كان خطيب هذا المنزل أيضاً سابقاً، فكنا في الحج. ومعروف الشيخ عبدالعزيز رحمه الله لحيته إيه كثة، والشيخ جمال جازر لحيته إيه زي حالات كده. نص كم يعني واضح؟ فكنا في الحد فماشيين في منع عند العزلية عند المركز بتاع توعية إسميه هنا في كتلة فقود زيادة ضوئية. فالشيخ واحد جاي يسأل عن مسألة أخرى فراح رايح الشيخ إيه عبد اللطيف رحمة الله عليه طبعا شو عبد اللطيف؟ شيخنا بتالرصة لكن مش هو المفتى مفتى من؟ الشيخ محمد جميل جايزي رحمه الله عليه فرح رايح على ايه؟ الراجل أذهب المدى قال لك <تصفيق> رح رايح على طول للشيخ عبدالله فيه رحمة الله عليه ويفسأل الشيخ عبدالله له اسال الشيخ طبق راجل كده هو انت مش الشيخ هو الشيخ ازاي يعني؟ ما تجيش يعني فالنهارده كله ايه؟ بيه؟ بيحاسب ايه الثول اللحيه مع انهم كانوا زمان يعتبروا طول اللحيه علامه على الفنك يعني حتى في الكتب اللي جاز حديث الكلام ده لما يجي يتعرف واحد اللي كده طويل اللحيه يعني يعني كان بعض كده اللحيه بتاعتهم كده ايه بياخدها فالشاهد الشاعر الكلام ايه ان لو سكت من لا يحلم ليه؟ لا قل الخلاف عشان كده الخلاف بيننا بس ليه؟ لكن ثبت الخلاف بينهم كان محدود وحتى الخلاف كان فائق محتمل يعني الدليل مش واضح زي الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي ان أحدكم العصر إلا في بني قرى ده تفهمها على وجه وده تفهمها على وجه وكلها بيحتمل وجهين ولا لا فده خلاف فائق لأن الكلام ما كانش في المساله لكن النهارده تبص تلاقي واحد يجيب كلام ما انزل الله به من السلطان وحاجه بيفهموها كده ما صاحب صاحب من عيش عارف زي صاحبك او صاحبهم قال لك ايه يجوز للراجل يتجوز تسعه من النسوه ليه انت كلام مني ده قال لك ما هم ربنا انث وثلاث وربعه حكمه متنا يا الاثنين ثلاثه يبقى كام ورباعي يبقى الحسبه تمت اهو ده اكيد كان بقدر ناس اهو وزي الثاني اللي قال يقولك لك ايه النقاب ده حرام ابدا يعني العلماء مختلفين في ايه النقاب فرض ولا فضل ما حدش قال خرب كده فرض ولا ده ده كده ايه كما قال المتنبي واني وان كنت الاخير زمانهم لقات بما لم تستطعه الاوائل كان ممن اخرج لهم ارض افلاك اكبريه كده بلاوي فابو حاتم فيه قال له يا ابني روح لبزر طب روحنا لبزر لا ابو يقول زي إيه فقال سبحان الله تتفقان من غير موافقه بينكم ازاي اتفقتم وانتم ما تعرفوش كلام بره فقال له أبو حاتم ذلك لتعلم أننا لم نقل إلا بعلم إذا نأخذ من حتى للكثير من معنى حلو أوه أن الكلام القائم على العلم يؤدي إلى الاتفاق لا إلى الاختلاف الخلاف يأتي من الجهل الخلاف يأتي من الجهل ومن أدل التي صحة القول أن يكثر القائم وبعد أذلّه عدم صحة القول أن ينفل به القائل دون الجماع هذا في العام الأغلب طبعاً واضح هذا الكلام فإذا إيه أقول الحديث عليه رحمه الله تعالى كانوا عارفين إن الكلام ده مش أي حد مثلاً الكلام ده ود مش أي حد إيه زي مرة في عن الكريم سعاد يجيبه دراسة ايه او مناقشة رسالة ماجستير او دكتوراه حال اكيدا فكان رسالة كان دوت من عشرين سنة يعني الرسالة بتناقش في الحديث فالباحث نقل كلام عن قائمة الجانب التعديث في الرو منهم من قال ثقة زي النمعين ومنهم من قال صدوق ومنهم من قال ضعيف فالرجل أو الباحث بنفسه قال ان الرؤو ده يعني توفيقا بين أقوال هؤلاء العلماء عليهم نفس الله فجاء اللي هو بإيه الأستاذ اللي بنقشه الاستاذ اللي إيه أحيانا في الرسائل دي بيجيب واحد ينقش عنه في الموضوع أهل فمن ذلك إيه استكمال العدد فبيقول له اجتماعي يقول ثق وانت تقول حسن الحديث ابن معين يقول ثق وانت تقول حسن الحديث ده دليل على ايه ان الراجل مش فاهم الموضوع اصلا حتى المحاور المناقش الاستاذ اللي كلي راسي يراه هذا الطالب يفهم اكثر مني لاني افهم كلمه ثقه زي ما هيجي بتطلق على اعلى مراتب الثقه وعلى ادنى مراتب الراي البحث في المترجمه نظر في أقوال اهل العلم فوجد ان هناك تعارض واختلاف بين اهل العلم فاخذ في الترجيح او في الجمع بين الاقوال واتخذ رايا وسطا في المساله كذلك ايضا نجد تناقضا وعجبا في فهم مناهج ايام الحديث في كل ابواب هذا العلم سواء في الرجال أو فيما يتعلق بإعلة في الأحاديث أو ما يتعلق بالاتصال والانقطاع كل ذلك ان شاء الله سنتناولهم ونعلم هذا النقطة الأولى التي أردت أن أبينها النقطة الثانية أن هذا الدم لا الله أن يوسر ذلك وأن يوسكر إليه سنحاول أن نجمع فيه بين الحسنيين الحسنة الأولى وعند الحسن الثاني عرفتم ما اقولش يعني نسمع فيه بين الحسنين الحسن الاولى وهو معرفه الاصول والقواعد التي يقوم عليها الدين غير متقيدين بما هو موجود في كتب المصطلح بل سنتوسع لنعرف أصول كثيرة جدا متعلقة بكل إمام من أيمد الحديث وبمنهجه في التعامل في هذا العلم وبكل كتاب من كتب الرجال وبمنهج هذا الكتاب ومنهج صاحبه فيه الجانب الآخر أو الحسن الأخرى سنتناول جانب التطبيق العملي في هذا السن ليه لأن في إشكالية بتقابل الباحث في هذا العلم قد يكون الباحث عنده إدراك للقواعد الكلية النظرية التي وضعها ائمه الحديث عليهم رحمه الله تعالى لكن ما إن يفتح أي كتاب أو أي ترجمة من تراجم الرجال لينظر فيها فلجده حيث بيس يتوب لا يعرف أي قاعدة تنطبق على هذه الترجمة؟ أي قاعدة تنطبق على هذا الراوي؟ القوائل اندرسها كثير وربما لا يسجيس عنده الملكة والمعرفة والذراية الكافية التي تمكنه وتؤهله أنه يعرف يدرس الترجمة ذات الراوي دوت هل هو ثقة أو, أو ضعيف هل هو حجة أو ليس بحجة إلى غير ذلك؟ لأن هذا العلم فروعه كثيرة احنا قلنا في القواعد كله صحيح الكلام في أيضا فروع كثيرة يعني كل راوي كل راوي لحكاية لقصة ما ينفعش اننا اقيسي الراوي ده على راوي ثاني. القاعدة دي امشيها مع الراوي ده والراوي ده لا الفروع والتفريعات والاستثناءات في تراجم الرجال وفي هذا العلم كثيره وكثيره جدا فلازم انا اتعلم كيف انظر في هذه التراجم كيف ادرس ترجمه كيف ادرس راو من الرواه لاميز هل هو من استقاط ام من غير استقاط وان كان من استقاط فمن اي مراتب الاستقاط وان كان من الضعفاء فمن اي مراتب الا الضعفاء سنحاول بقدر الامكان الدمج بين هذه الطريقتين طبعا اعتدى الناس ان هم يقعدوا مثلا سنه سنتين يدرسوا في القواعد النظريه بتاعت العلم وبعد كده يدوروا على التطبيق العملي انا شايف ان الطريقه دي فيها ايه نوع من الملل سنحاول ان ندمج بين القضيتين اولا هنعمل فرشه على مدار مثلا محاضرتين ثلاثة أربعة بكثير أول فلسفة سياق عامة في العين في هذا العلم نفهم الإطار العام المجال العام الذي يدور حوله هذا العلم من غير الدخول في تفاصيل من غير الدخول في تفاصيل القواعد والمسطل المتعلقة بهذا العلم ثم نأتي إلى تراجم نختارها وهاد لكم الكتاب قبلها اللي ندرس منه اللي عنده الكتاب, الكتاب ممكن يصور الترجمة ديها او التراجم ديها بس حتى يتفيد من المحاضرة ونحاول من خلال دراستنا للترجمة ان نستخرج القواعد التي تعيننا على تفاهمها للترجمة وفهم كلام الايمة فيها وتبيل ان كان الراوي ثقة اولي ثقة لان ممكن للترجمة الوحدة نستعمل فيها اكثر من قاعدة استعمل فيها أكثر من قاعدة من قواعد الجف والتعليق أو من قواعد الـ الرجال إن شاء الله لك الله يعينني على ذلك. هنوقف عند كل كلمة في الترجمة بل كل حرف لأن أحيان الحروف أحيان الترجمة تفهمها من الحروف مش من الكلام. وأنا هو أبي الضبط هذا. تتكلم في الضبط. آه حتى لو تلف الترجمة يقولك خاء عب قادة. ها مش هفج هذا الضبط. حرف من حرف يبقى عندك اكيد الخاء مش كده ليه اه بيقول لك م يقول لك د يقول لك ف يقول لك بخ يقول لك, لك بث مش بخ بخ ها يقول لك خت طب ايه ايه الرموز ديت الرموز ديت كما انها تشير الى من خرج للراويه في الكتب لكن تشير ايضا الى حال الراق هتقول الكلام ده ازاي انت بتداخل على قبل الترجمه قبل ما تقرا الترجمه يبقى عندك تصور ازاي برضه هقول لك يعني ايه يعني له البخاري مين يعني ايه مهمه دي تحطوها بحطوها قبل الترجمه يبقى انت كده قبل ما تبص للترجمه عرفت ان الراوي ده ايه خالد له البخاري وايه يبقى بيديك حق ابتدائي ان الراجل ده ايه بس كده حتى لو متكلم فيه مش هيبقى متهالك هاي أكلام فيه ايه خفيف ما يأثرش هقول الكلام ده بعدين نخش في الترجمه من خلال كلام اهل العين هنفهم كل كلمة على اي اساس بنيه وعلى اي قاعدة بنيه ها على اساس نفهم الترجمة وبعد كده هتلاقي كل الرجال وكل التراجم كتاب مفتوح قدامك تبص في الترجمه دي ولا انا ده شيخه يا ده, ده مش مش دعوه ثقه ما في هنا كمبيوتر بقى انت دخلت ايه ده الودات معلومات دخلتها كثيرة سواء قواعد كلية أو قواعد فرعية هذه المعلومات الكثيرة اللي هي داخل الدماغ بتستعملها في الترجمة تبغى تترجم الكلام ده وتسغله الكلام الصح هو صواب كذا هتلاقيها سهلة جدا, جدا جدا جدا ومش هتحصر وهذا نسأل الله ايه؟ أن يعينها فابصبر علينا ماشية. الدروس الاولانيه مش هنجيل على 4 ان شاء الله هندي فاشي عامه وبعد كده هنتمتع مع الايه نكتب لهذا القدر ونشوف الاسئله الوارده نرجو من الاخوه يعني اللي بيبعتوا اسئله يركزوا على اسئله متعلقة بالدرس علشان ما نخرجش عن الموضوع ونستفيد جميعا السؤال المعتاد وأظن نحن درسناه قلناه يعني لكن سنكونوا برضاك علشان نفهم الناس أشياء مهمة جدا. يسألني البعض يسألني البعض عن الفائدة المرجوة من علم الحديث وبالأخص في هذا الزمان وقد كثر علماء الحديث فلا أعرف الجواب كيف أفضل هذا العلم الشريف علم الحديث أولا كثر علماء الحديث يعني هذا الزمان لا كثر المتكلمون في الحديث وليس علماء الحديث ان اللي بيتكلموا بجهل اكثر من اللي بيتكلموا بعين هذا اولا ثانيا على مدار العشور والدهور هم قله في كل زمان ومكان وقد كانوا اذا عدوا قليلا فقد صاروا اقل من القل لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هؤلاء القله فيهم كفاية للأمة والحمد لله رب العالمين فهؤلاء العلماء الذين تعاقبوا زمان بعد زمان تركوا لنا هذا التراث رأسهم نحن حينما ندرسه لا ندرسه لنبتكر شيئا جديدا وإنما ندرسه لنفهم ماذا يقول هؤلاء العلماء يعني ما فائده إن العلماء كثيرون في علم الحديث ونحن لا نفهم ما يقولون، يعني عندك الممل الذهب، الممل البخاري أحمد بن حنظل الزهري ابن حنظل هؤلاء العلماء على مدار العصور الدهور، اتكلموا كتير في الحديث وفي الرجال، ونحن لم ندرس علمهم، كيف نفهم كلامهم ونستفيد منهم؟ هل بإمكاننا أن نفهم كلامهم إلا إذا درسنا هذا العلم وفهمنا مناهجهم وفهمنا وصولهم؟ فبدون ذلك لا نستطيع ان, أن نستفيد من العلم الذي ورثناه عنه زي واحد صاحبك ما هو صاحبنا يعني كان انت بردك كده في العلم ما تعلمش حاجه ما تعلمش علم حديث بس حب يتكلم فوقع خلاف بينه وبين واحد صاحبه في مساله من مسائل العلم فقال خلاص يا إحنا احنا هنفتي تعالوا نروح للعلماء نشوف قالوا ايه فقالوا فان كان اسهل كتاب عندهم كتاب نايل الاوتار الشوكاني لان يعني متداول و... وبعيد الناس ففتحوا المساله اللي هم مختلفين فيها ينظروا ماذا قال العلماء وماذا قال الشوكاني فأول ما جه حديث من الاحاديث يستدل بيستدل بيها فالامام الشوكاني قال وهذا حديث مرسل فاللي فبيو... هو بقى ايه كان بيحتج ده قال له شوف اهو حديث صحيح حديث صحيح قال له يا عبد مرسل حديث مرسل يعني ضعيف انا لا ده صحيح مرسل يعني مرسل عند الله <تصفيق> طب دوت استفدت من كلام العلماء ادي العلماء الحديث هم موجودين والكتب موجوده استفدت العلم استفد ليه معرفش لان مفهمش مناهج العلماء ولا استمراحات العلماء يبقى احنا النهارده مش بنتعلم العلم عشان نجيب حاجه جديده ده احنا بنتعلم العلم عشان نفهمهم نفهم يقولوا ايه نستفيد بالعلم ده زي واحد صاحبنا برضه تختلف مع واحد مع واحده مساله مسألة البروك النزول اعتقد الى السجود تبقى على اليدين ولا على الركبتين ففي واحد من اللي بيقولوا ننزل على الركبتين قال ايه انت الايمان الحاكمي الميسوري رحمه الله تعالى في كتاب المستدرك على الصحيحين قال ان حديث ابي هريره اللي هو في نزول على اليدين حديث مقلوب مقلوب ده في اصطلاح المحدثين يعني حديث خطا غلط غلط غلط غلط الحديث قال له كيف ده, ده, ده معروف أن الحاكم الثابوري بيصحح حديث أبو هريرة كيف يقول مقلوب؟ قال له فعلا نوجي على الكتاب فرجع الإمام الحاكم جاب حديث أبو هريرة وبعد ذلك جاب حديث ابن عمر المخالف ليه ثم قال ايه والقلب إلى حديث أبو هريرة دائميال فهو سيما انه ايه؟ القلب يعني مقلوب ده بقول القلب بيمن الى هذا عن الاخر الذكر عنده القلب ماشي الكلام دوت فاحنا فحنا في العلم ده ليه؟ عشان ايه من العلماء؟ وهذا الكلام يتقال في كل العلوم مش مانع علم الحديث طب هو الفقراء اكتر ولا المحدثين طب نتعلم الفقه ليه الله مش بنتعلم الفرق عشان العلم اللي, اللي ورثناه على العلماء اللي منه ونعمل بيه ولا مش معايا انا في بعض الاخو بيكون عندهم ضعف في الهمة او عنده همة في تثبيت الناس يا اخي انت ما عندك شيء همة في طلب العلم سيب اللي يطلب يطلب في واحد يطلب العلم واحد يطلب ايه حاجة ثانية الأسئلة البعيدة عن موضوعنا، في يعني حتى فيها لا يمها هذه المرة أحيانا أشعر أنني لا أتعلم فماذا أفعل لطرد هذه الوسوسة وارجو من فضيلتكم الدعاء لي بالإخلاس والتنفيذ لذلك نرنقنا وياك الإخلاس والتوفيق والسداد يا أخي يعني المطلوب من كل واحد منا أن يأخذ بالأسباب في تحصيل العلم ثم بعد ذلك الله عادة الجلال الوسع فهو أن يسدد قطار ثم بعد ذلك إن لم يتبسع في هذا العلم ولم يص... لم يكن له فيه قدم مراسخة على الأقل استفاد لنفسه استفاد العلم إيه؟ نفسه. فلن يحرم الخير لن يحرم القل لكن الوسوسه لابد ان تردها بشققك بالعلم وحرصك لان العلم نافع سواء نافع لك فقط او نافع لك ولغيرك فلن يحرم احد طلب العلم من الناس يقول لك كيف استطاع علماء النقاد ان يعلموا احوال الرواة مع العلم ان الرواة متفرقين في البلاد ما هو ده اللي هقوله احنا لسه جبنا حاجه ده كمان مش متفرقين وبس ده, بيتك... ده ماتوا يعتقد امام إمام يا جماعه بيتكلم عن راوي مات قبل 100 سنه او 200 سنه جاب الكلام ده منين ليها اسس انا النهارده اعرض اكلم في اي راوي في القرن الخامس عشر ليه معاه اسس وقواعد مش تخمين وممكن واحد يعني في زماني وعصري ما عاش كل فيه لان القواعد ما تساعدنيش المساله مش مش مرتبطه بالايه بالزمان ولا مرتبطة بالمكان ولا مرتبطه حي ولا ميت الا ما مرتبطه بايه بالضوابط والقواعد اللي احنا هنقولها ان شاء الله زورونا ما يحتدل ما يسركم